بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس, الناس من شر الوسوى في الذي يوجوس في صدور الناس من الجنة والناس